بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ذكر ما جرى بين عبد العزيز بن يحيى رحمه الله وبين بشل المريسي قرأت على أبي, على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام وخمسين ثلاثماء حدثنا أبو عمر وعثمان ابن أحمد بن عبد الله السماك قال أبو بكر محمد بن حسن بن أزهر بن حسين القطاعي قال حدثني أبو عبد الله العباس بن محمد بن فرقد قال حدثني أبي محمد بن فرقد بهذا الكتاب من أوله إلى اخره قال قال عبد العزيز بن سلم الكنانى اتصل بي وأنا بمكة ما قد أظهر بشر بن غياث كفار بغداد من القول بخلق القرآن ودعاه الناس الى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على امير المؤمنين المامون وعامه الناس وما قد دفع الناس اليه من المحنه والاخذ في الدخول في هذا الفكر والضلاله ورهبه الناس وفزعهم من مناظرته واحجامهم عن الرد عليه بما يكسرون به قوله ويدحضون به حجته ويطيلون به مذهبه واستثار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات وهربهم من بلد إلى بلد خوفا على انفسهم وديانهم وكثرة موافقه الجهال والرعاع من الناس لبشر على مذهبه وكفره وضلالته والدخول في بدعته والانتحال من مذهبه روبة في الدنيا ورهبة من العقاب الذي كان يعاقب به من خالفه على مذهبه السلام <تصفيق> عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الرسالة كتبها هذا الإمام عبد العزيز الكناني وذلك لهذا السبع بالذي ذكره وهو أنه انتشر الكوف بخلق القرآن وكانت الفكرة قديمة عندما حدثت المعتزلة وكان من أولهم واصل بن عطا وعامر بن عباد ثم قادقوا أي جعلوا جرهم وإجهموا صفوان هؤلاء المعتدلة وهم الذين أنكروا الصفات وكان من جولتنا أنكروه أن الله يتكلم وقالوا لا نعرف الكلام إلا ما يخرج من الشفتين ويتركبون اللسان والشفتين والفهم واللواط، أفهل ذلك أنكر القرآن؟ وقالوا إنه مخلوق كيف يكون مخلوقاً يقولون إنه خلق خلق كما خلق البشر وكما خلق الإنسان وكما خلق السماوات والأرض. وكما خلق الأفلاك إلى آخر شبهتهم ليتهربوا أمن أن يكون القرآن كلام الله ليحتج به عليهم هكذا فألمنا ان تشعر من وكان القائد في عهد الكناني القائد هو بشر ابن غياس المرئيسي ثم اتوال أتوأ بعده على هذا الكل كثير وكان من احدهم رجل يقال له احمد بن ابي دؤاد وهو الذي استولى على الإمام على الأمير على أمير المؤمنين الخليفة وظل الذي زين له الفتنة والمحنه لأهل العلم فهكذا حصل وكأن مناظرة عبد العزيز الكناني كانت متقدمة قبل أن يتصل به هذا الرجل ابن أبي دعاد حصلت هذه المناظره يظهر منها أن الخليفة قد وافق وقد حصل منه قناعة بهذا القول وأن القرآن كلام الله وأن الذين قالوا انه ليس كلام الله انه مخلوق أنه لا دليل عندهم ولكن يظهر أن ابن أبي دؤاد جاء إلى ابن عيلا الإمام الذي هو المعمون وغير فكره بعد ذلك بعد اقتناعه من مناظرة الكنان ولما كان كذلك انكر بعض العلماء هذه المناظرة وقالوا انها ما حصلت وانها يمكن انها مصورة على الكنان دون ان تكون صحيحة لاجل ذلك رواها هذا الإمام بإسناده فهو يقول قرأت على أبي أو قرأت على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام 52 و300 أي بعدها بسنين لأن الموضرة كانت في أول القرن الثالث يمكن أنها في سنة مئتين أو مئتين وخمس أو نحو هكذا يقول أبو عمر حدثنا أبو عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله السماك قال حدهن أبو بكر محمد بن الحسن بن أزهر من حسين القطائعي قال حدهن أبو عبد الله العباس بن محمد بن الحركات قال أبي محمد بن بهذا الكتاب من أوله إلى آخره قال قال عبد العزيز بن مسلم الكناني وهذا إسناد صحيح ورجاله مشهروا فيدل على ثبوت هذه الرساله ثم ان هذه الرساله قد رواها ايضا ابن بطه الامام المشهور في كتابه المشهور الامانه الكبرى قد ذكرها باسناد اخر غير هذا الاسناد وان كان اختصرها ذكر خلاصتها هل ان يكون ها هنا اتصل بي وانا بمكه لقد اظهر بشر بن قياس المرسي وهو من دعاه الظلام منكر أن لصفات الله تعالى وقد رد عليه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي وله كتابان مطبعان مشهوران مدى العلماء أحدهما في الرد على بشر بن المسيح رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد والثاني أرد على الجهمية وقد طبع كتابا طبع الكتاب له الذي هو الرجع المريسي في حدود سنة 1350 أو قبل ذلك ولما عزم على طبعه الشيخ محمد حامد الفقي منعه حاول لأن يمنعه أعباض الأشائرة وهو الزاهد من الكوثري لأنه الخالف مذهبهم وتقد ولكن ظاهر الكتاب والحمد لله وطبيع محقق كذلك الكتاب الثاني الذي يتعلق بالرد على الجهميه في كل ما ينكرونه فيقول الكناني رحمه الله اتصل بي أنا بما كتم أظهره بسرن غياس المدئس بغداد من قول بخلق القرآن اعوذ بالله ودعاء الناس الى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على المؤمنين المامون كانه اول ما شبه على المامون وعامه الناس وما قد دفع الناس اليه من المهنه هذا مهنه عظيمه والاخر في الدخول بهذا الفكر والضلال يعني هذه الضلاله ورهبه الناس خوفهم وفزعهم من مناظرته واحجامهم عن الرد عليه حتى اكابر العلماء لماذا لأنهم قد يعذبون كما عذب غيرهم يقول وإحجامهم عن الدعاء عليه بما يكسرون به قوله ويدفضون به حجته ويبتلون به مذهبا والستار المؤمنين في بيوتهم خوهم من, من ذلك وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات إلى هذا الحد عياذ بالله وهربهم من بلد إلى بلد خوفا إلى أنفسهم وأديانهم وكثرة موافقة الجحال والرعائي من الناس اللي بشر على مذهبه وكبري وضلاله وضلالته ودخوله بجعته والانسحة لمذهبه ورهبت من الدنيا ورهبت من العتاب الذي كان يعاقب منهما خالفه علم، والذي يعاقبهم هو الخليفة الذي هو المعمون وقد عذب خلقا وقتل بابهم، ووصل الأمر إلى بعض الأتابر كيه يبنعين وجع كثير منهم أنهم وافقوا على ذلك هربا من العذاب وأنهم مكرفون وبقي الإمام احمد ولما أقبل راكبا ذاهبا إليه جعا ربه الا لا تريني وجهه وجه الخليفة الذي هو المامون فمات الخليفه قبل أن يصل المعمون، قبل أن يصل الامام احمد ولكن تولى الفتنه اخوه المعتصم وهو الذي عذب الامام احمد عذابا شديدا عليه من الله ما يستحقه قال عبد العزيز يحيى فازعجني ذلك وأقلقني وأسهر ليلي قال عبد العزيز يحيى فازعجني ذلك وأقلقني وأسهر ليلي وأقال غمي وهمي فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي عز وجل أسأله سلامتي وتبليغي حتى قدمت ببغداد فشاهدت من غلظ, من غلظ الأمر واحتداده أضعاف ما كان يصل إليه ففزعت إلى ربي أدعوه وأتضرع إليه راغبا وراهبا واضعا له خدي وباسطا إليه يدي أسأله إرشادي وتسديدي وتوفيقي ومعونتي ولأخذ بيدي وأن لا, يسلمني وأن لا يسلمني ولا يكلني إلى نفسي وأن يفتح لفهم كتابه قلبي وأن يطلق لشرح بيانه لساني واخلصت لله عز وجل نيتي ووهبت له نفسي فجعل فعجل تبارك وتعالى إجابتي وثبت عزمي وشجع وفتح لفهم كتابه قلبي وأطلق به لساني وشرح به صدري فأبصرت, فأبصرت رشدي بتوفيقه اياي وأنست إلى معونته ونصره وتأييده ولم أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله في أمري وجعلت استر امري واخفي خبري عن الناس جميعا خوفا من أن يشيع خبري ويعلم بمكاني وأخسل قبل أن يسمع كلامي فأجمع رائي على إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد والقول بمخالفة أهل الكفر والضلال والرد عليهم وذكر كفرهم وتبيين ضلالتهم وان يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة ويقنت أنهم لا يحدثوا على حادثة ولا يعجلون عليه بقتل وغيره من العقوبة بعد إشهار نفسي وندائي بمخالفتهم على رؤوس الخلائق إلا بعد مناظرتي والاستماع مني وكان ذلك كله بتوفيق الله عز وجل لي ومعونته إياي هكذا يقول رحمه الله كما اشتهرت هذه المقالة انزعج وأكلت وسهر الليلة وطال غمه وهم لهذا الحدث الكبير الذي هو القول بخلق القران والذي سبب الفتنه تقويه الذين قالوا بذلك واذلال واهانه الذين يقولون ان القران كلام الله يقول خرجت من بلدي متوجها الى ربي عز اساله سلامتي تمليقي حتى قدمت ببغداد وهي موطن خلافه بني العباس فشاهدت من غلظ الامر واحتداده اضعاف ما كان يصل الي يعني من تشديدهم على اهل السنه الذين يقولون ان القران كلام الله ففجرت إلى ربي لم يجد إلا أن يتهد في الدعاء لله أتضرع إليه وادعوه راغبا راهبا الرغمة هي الرجاء والرهبة هي الخوف واضعا إله خدي يعني متواضعا وباسطا إليه يدي رافعا يديه يدعو أسأله إرشادي وتسجيدي وتوفيكي ومعونتي والأخر بيدي وان لا يسلمني اي لا يأكلني الى احد ولا يأكلني الى نفسي وان يفتح لفهم كتابه قلبي كل هذا يدعوه وان يطلق في بيانه لساني يدعو ربه بذلك اخلقت لله عز وجل نيتي وهبت له نفسي فعجل تبارك وتعالى اجابتي استجاب دعوته وثبت عزمي وشجع وفتح لفهم كتابه قلبي واطلق به لساني وشرح به صدري كل ذلك من هذا الدعاء فابصرت رشدي بتوفيقه اياي وانست الى معرفته يعني الى معرفه الله ونصره وتاييده ولم اسكن الى مشاوره احد من خلق الله في امري وذلك لانه لو شاور احدا لكان هناك جواسيس يرفعون الأمر إلى الخليفة يقرنها هنا واحد يخالفكم ويخالف ما تدعون اليه جاءت أسر أمري وأخفي خبري عن الناس جمعا جميعا خوفا من أي شيء خبري لو شاء خبره لأمسك واودع السجن كغيره قبل أن يسمع كلامي أفأجمع رأيي على إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلاقي ورشاد حتى يشتهر عمري وإظهار قولي من اهل الكبرياء الضلال، الظلال والذين قاعدهم بشر ورد عليهم وذكر كفرهم وتبين ضلالتهم وان يكون ذلك في مسجد الجامع يعني اكبر الجامع في بغداد في يوم الجمعه وايكنت انهم لا يحدثوا علي حادثه ولا يعجلون عليه بقتل او غيره من العقوبه بعد اشهار نفسي واني دائم مخالفتي من رؤوس الخلائق الا بعد مناظرتي والاستماع مني وكان ذلك كله بتوفيق الله عز وجل له ومعونته اياي حصل ما يطلبه يقول اني اذا اشهرت نفسي على رؤوس الخلائق ثم حدث عني قتلت إن شاء انتشر خبر سيء وقالوا أقتل العالم أقتل لأجل أنه أعلن الحق أو أنه قال كذا وكذا قبل أي أخذ رأيه هذا الذي حمله على إشهار هذه المقالة قال عبد العزيز يحيى وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في امر عظيم قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والداعون من القعود في الجامعين ببغداد وفي غيرهما من سائر المواضع إلا بشر المنيسي ومن الجهم ومن كان موافقا لهما على مذهبهما فإنهم كانوا يقعدون يعني الجهم بن صفوان الذي تعرف به الجهمية ويجتمع الناس إليهم فيعلمونهم الكفر والضلال وكل من أظهر المخالفتهم وذم مذهبهم أو أتاهم بذلك احضر فإن وافقهم ودخل في كفرهم واجابهم الى ما يدعونه اليه والا قتلوه سرا وحملوه من بلد الى بلد فكم من قتيل لم يعلم به وكم من مضروب قد ظهر امره وكم من من اجابهم واتبعهم على قوله من العلماء خوفا على انفسهم لما عرضوا, عرضوا على السيف والقتل اجابوا كرها وفارقوا الحق عيانا وهم يعلمون لما حذروا من بأسهم والوقوع بهم هكذا ذكر هذه الحالة حالة الخوف وحالة الفزع وحالة اختفاء المحقين إلا ما شاء الله الناس في ذلك الزمان يعني أول ما حدثت هذه الطائفة الناس في ذلك الوقت أمر عظيم منع الفقهة ومنع المحدثون والمذكرون الداعون أهل الخير منعوا من التذكير ومنعوا من التعليم ومنعوا من الخطب ومنعوا من المحاضرات ومنعوا من الدعوة ومنعوا حتى من القعود في, في الجامعين الكبيرين في بغداد الذين هم أشهر الجوامع وفي غائرهما من سائر الموابع منع الخير إلا بسرن المريسي والجهم وأتباع الجهم ومن كان موافقا لهم على مذهبهما هذا نقال ابن الجهم إليه أتباع الجهم لأن الجهم كالقتل قتله السلم بن أحوز يقول هؤلاء أتباع الجهم وأتباع المرئ يقدون والجهم بن سووان ولا يترهب به الجمия يجتمع الناس إليهم يعلمونهم الكفر الضلال قال تمكنوا عند الخليفة وكل من أظهر مخالفته من مذهبهم ورد عليهم أو أتاهم بذلك أحضر عند الخليفة فإن وفقه دخل في كبريم وأجابهم إلى ما يدعون عليه وإلا قتلوه أكتله سرا حملوه من بلد إلى بلد فكم من قتيل لم يعلم به أكتل سرا بأجل هذه المكانة وكم من مضهور مضروب أكن ظهر أمره وكم من أجابهم الكثير أجابوهم واتبعوهم على قولهم علماء أخافوا على أنفسهم عرضوا على السيف وعرضوا على القتل فأجابوا كرهه أكان منهم كما قلنا يحيى بن ابن معين زميل الإمام أحمد وفارقوا الحياة عيانا وهم يعلمون لما حذروا لما حذروا من بأسهم مجرد أنهم حذروا من هذه انحس وهذه يا قال عبد العزيز فلما كان في الجمعه التي اعتزمت فيها على ابغاني نفسي واشارى قولي واعتقالي صليت الجمعه بالمسجد الجامعي بالرصافه من الجانب الشرقي بحيال القبله والمنبر باول صف من صفوف العامه فلما سلم الامام من صلاه الجمعه وثبت قائما على رجلي ليراني الناس ويسمعوا كلامي ولا تخفى عليهم مقالتي وناديت بأعلى صوتي لابني وكنت قد أقمت ابني بحيالي عند الاسطوانه الأخرى فقلت له أيا بني يا ابني ما تقول في القرآن فقلت له يا ابني ما تقول في القرآن قال كلام الله غير مخلوق هذه حيلته أراد أن يظهر نفسه أمام هذا العالم الذي يمثل به مسجد يمكن أن يكون فيه خمسون ألهم جامعا كبير يقول لما كان في يوم الجمعة اعتزمت فيها على إظهار نفسي وعشار قولي واعتقالي اني سوف أعتقل وأنابر فصلعت الجمعة بالجامع الكبير فيما أضع أن يقال له الرصافة الجانب الشرقي بهيال القبلة يعني قريبا من الإمام بهيال القبلة والمنبر بأول صف من صفوه العامة فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت قائما على رجلي الذي الناس بعد السلام مباشره وقف واستقبل الناس اليراني يسمع كلامي ولا تخفى عليهم مقالتي وناديت بعلى صوتي لابني وكنت قد اكرمت ابني بحيالي عند الاسطوانه الساريه الاخرى فقلت له يا ابني ما تكون في القران قال كلام الله غير مخلوق قال هذه المقاله وسمعه الكثير واشتهر بذلك ولا بد مع هذه الشهرة أن يناله من نال غيره ولكن طمع أنه تحصل مناظرته وكان عنده قدرة على أن يناظر مناظرة كاملة قال عبد العزيز فلما سمع الناس كلامي ومسألة لابني وجوابه إيه وجوابه إياه هربوا على وجوههم خارجين من المسجد إلا يسير من الناس خوفا على أنفسهم وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون وظهر لهم ما كانوا يخفون ويكتمون فلم يستتم ابن الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان واحتملوني وأبني فأوقفوني بين يدي عمرو بن مسعدة وكان قد جاء ليصلي الجمعة <تصفيق> فلما نظر الى وجهي وكان قد سمع كلامي ومسالتي لابني وجواب ابني اياي فلم يحتج ان يسالني عن كلامي فقال لي امجنون انت قلت لا قال فموسوس انت قلت لا قال فمعتوه انت قلت لا اني لصحيح العقل جيد الفهم ثابت والحمد لله كثيرا قال فمظلوم انت قلت لا فقال لأصحابه ورجالاته مروا بهما إلى منزلي هكذا اول ما حصل سمع الناس كلامه وجاهره بها بإسعى المسألة ألي وجواب ابنه إياه كانوا يخافون أن يكونوا أتباع الله أفين لهم أنا أفينال غيرهم فهربوا على وجوههم ومسجروا أبواب المساجد خارجين ولم يبقوا إلا يسيروا من الناس هربوا خائفين على أنفسهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون جهر بهذه المكانة التي من جهر بها أخاف على نفسه أو أذب. ظهر لهم ما كانوا يخفون وما كانوا يكتمون لأنهم كانوا يسرون عقائدهم يقول لم يستتم ابني الجواب ما أتم كلمته بقوله كلام الله غير مخلوق لم يتم كلامه حتى أني أصاب السلطان واهتملوني واهتملوا ابني فأوقفوني بين ايدي عمر بن مسعدة وكان نائبا للمليء الخليفة وكان قد جاء ليصلي الجمعة لما نظر إلى وجهي وكان قد سمع كلامي الذي سمعه خلق وسمع مساله الابني وسمع جواب ابني إياي فلم يحتاج أن يسألني ما كان أنت تقول بكذا وكذا ولكن كأنه استغرب يتكلم بهذا صريحا وقد توعد الملك من يقول بذلك أم جنونا أنت أم وشفس أنت أم عتوه أنت يسأله لأنه لا يتجرى هذه المقالة إلا المجنون او ما تناقص العقل او المشوس فعجاب بقوله لا ثم قال اني لصحيح العقل يعني جيد الفهم، اذهابت المعرفة والحمد لله الكثير يعني ما قلت الا ما اعتقده افهم من انت ايه قلت لا فقال لاصحابه ورجالته مروهما مرو بهما الى منزلي يريد أن يستسم الكلام قال عبد العزيز فحملنا على ايدي الرجال حتى اخرجنا من المسجد ثم جعلوا يتعادون بنا سحبا شديدا وايدين في ايدي الرجال يمنة ويسرة وسائر اصحابه خلفنا وقدامنا حتى صرنا الى منزل عمرو بن مسعده على تلك الحال العنيفه الغليظه فوقفنا على بابه حتى دخل وأمر بنا فأدخلنا عليه وهو جالس في صحي داري على كرسي الحديد ووسادة عليه فلما صرنا بين يديه أقبل علي فقال من أين أنت قلت من أهل مكة فقال ما حملك على ما فعلت بنفسك قلت طلب الى لله عز وجل وطلب الزلفة لديك فقال فهل لا فعلت ذلك سرا من غير نداء ولا إظهار لمخالفه أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ولكنك أردت الشهرة والرياء والتسوق لتأخذ أموال الناس فقلت ما أردت من هذا شيئا ولا أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظر بين يديه لا غير ذلك فقال أو تفعل ذلك قلت نعم ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى بعد خروجي من بلدي وتغريري في نفسي مع سلوك البرار أنا وولدي رجاء تأدية حق الله عز وجل فيما استودعني من الفهم والعلم وما أخذ علي وعلى العلماء من البيان فقال إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره إذا وصلت إلى أمير المؤمنين فقد حل دمك بمخالفتك أمير المؤمنين فقلت له إن تكلمت في شيء غير هذا أو جعلت هذا ذريع إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين هكذا ذكر بعد هذه المكانه يقول حملنا على ايدي الرجال حتى اخرجنا من المسجد وجعلوا يتعادون بنا يجرونهم جره تسهبا شديدا يقول ايدينا في ايدي الرجال الذين يجروننا ايام نسا ويسرا وسائر اصحابه عمر بن مسعد خلفنا وقدامنا حتى وصلنا إلى منزل عمر بن مسعده على تلك الحال العنيفة الغليظة حيث كل من كان قريبا منه ينكر أنت خالفت أمير المؤمنين أنت خالفت الجماهير يقول وقفنا على بابه حتى دخل وأمر النبي فارسلنا عليه وهو جالس في صحن داره يعني في وسط الدار على كرسي حديد ووساده عليه هكذا جلوسهم فلما صرنا بين يديه اقبل علي من اين انت قلت من اهل مكه ما حملك على ما فعلت بنفسك قلت طلب الكربة إلى الله عز وجل وطلب الزلفة لديه يعني أريد أن أظهر الحق وأعلنه قال قال فعلت ذلك سرا من غير نجاع ولا إظهار لمخالفة امير المؤمنين أطول الله بقاءه يعني لماذا لم تخف نفسك أتعلن هذا؟ كانك محارب لخلي الخليفة وخالف له أردت الشهرة وأردت الرئاء والتسوق لتأخذ أموال الناس هكذا اتهمه أنه يريد الشهرة يقول ما أردت من هذا شيئا ولا أردت إلى الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك. ما أردت إلا أن أظهر الحق بين يديه هل تفعل ذلك؟ قلت نعم ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى ما أردت إلا أن اناظر من يخالفني بين يديه بلغت بنفسي ما ترى بعد خروجي من بلدي يعني من مكة وتغريري بنفسي أني مخاطرتي مع سلوكي البراري أنا وولدي سلكوا البراري وصاروا معفرادا رجاء تأدية حق الله عز وجل هذه استودعني من الفهم والعلم هذا الذي أردت وما أخذ علي وعلى العلماء من البيان أكانه يقول ان الله تعالى قد اخذ الميثاق على اهل العلم ان يعلموا ويبينوا وتوعد الذين لم يفعلوا ذلك توعد اهل الكتاب قال الله تعالى وإذا خذ الله اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فكذلك نحن اخذ علينا ان نبين الكتاب للناس ولا نكتمه وكذلك سأعاد الذين يكتمون بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما عنزر الله من الشساب ويشترون بأي ذمنا قليلا أولئك لا خلاك لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم الكيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بناغرة يقول كيفت من هذا الوعيد الذي يري كتمان كتمان العلم يقول فقال إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره إذا وصلت إلى أمير المؤمنين فقد هل لدى مرك بمخالفتك أمير المؤمنين يعني كانه يقول قد حل دمك لانك خالفت امير المؤمنين يقول فقلت له ان تكلمت في جعل غير هذا او جعلت هذا الذي اثر الى غيره بدمي حلال لامير المؤمنين ما قصدت الا اظهار الحق لا اريد مالا ولا اريد شهره ولا نصيبا قال عبد العزيز فوثب عمرو قائم على رجليه وقال أخرجوه بين يدي إلى أمير المؤمنين. قال فأخرج وركب من الجانب, وركب من الجانب الغربي وأنا بين يديه وولدي يعد يعدي بنا يعدي بنا على وجوه يعدي بنا على وجوهنا وأيدينا في أيدي الرجال حتى صار إلى أمير المؤمنين من الجانب الشرقي. فدخل وأنا في الدهلز قائم على رجلي فأطال عند أمير المؤمنين ثم خرج فقعد في حجرة الله وامر بي فأدخلت عليه. فقال لي قد اخبرت امير المؤمنين اطال الله بقاء في خبرك وما فعلت وما قلت وما سالت من الجمع بينك وبين مخالفيك من المناظره بين يديه وقد امر اطال الله بقاء لإجابتك الى ما سالت وجمع المناظرين على هذه المساله الى مجلسه اعلاه الله في يوم الاثنين الآتي وتحضر معهم ليناظروا بين يديه ايده الله ويكون هو الحاكم بينكم هكذا يقول وذهب عمرو بن مسعده قائما على رجليه كان جالسا على كرسي قال اخرجوه بين يدي الى امير المؤمنين الخليفه المامون فاخرجته وركب من الجانب الغربي بين يديه والذي يعدى بنا على وجوهنا و في ايدي الرجال حتى صار إلى أمير المؤمنين من الجانب الشرقي فدخل الدخل وأنا في الدهليز قائم على رجلي دخله واحدة جلسه في الدهليز أطال عند أمير المؤمنين اين اتكلم معه ثم خرج فقعد أذي حجرة الله وأمر بي فأدخلت عليه فقال لي قد اخبرت أمير المؤمنين اطال الله بكاءه بخبرك وما فعلت وما قلت وما سالت من الجمع بينك وبين مخالفيك من المناظره بين يديك وقد امر اطال الله بكاءه باجابتك وافك عن المناظره باجابتك الى ما سالت وجمع المناظرين عن هذه المقالة إلى مجلسه ألاه الله. في يوم الاثنين كان ذلك في يوم الجمعة وتحضر معهم. أليه ناظر من يديه عيد الله يكون هو الحاكم بينكم. قال عبد العزيز فأكررت الحمد الله على ذلك وشكرته وأظهرت الشكر والدعاء لأمين المؤمنين. فقال لي يا عمر المسعدة أعطينا تفيلا بنفسك حتى تحضر معهم يوم الاثنين. وليس بنا حاجة إلى حبسك، فقلت له عزك الله أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحد ولا يعرفني من أهله أحد فمن أين لي من يكفلني وخاصه مع أظهار مقالتي لو كان الخلق يعرفوني لتبرأوا مني وهربوا من قربي وانكروا معرفتي قال فنوكل بك من يكون معك حتى يحضك في ذلك اليوم وتنصرف وتنصرف فتصلح من شأنك وتفكر في أمرك فلعلك أن ترجع عن غيك وتتوب من فعلك فيصبح أمير المؤمنين عن جرمك فقلت ذلك إليك أعزك الله فافعل ما رأيت قال عبد العزيز ووكل بي من يكون معي في منزلي وانصرفت هكذا لما وعده يوم الاثنين يقول حمدت الله أن هذا الشيء هو سبب لظهور الحق حمدته وشكرته وأظهرت الشكر والسنة لأمير المؤمنين يعني دعا لأمير المؤمنين فقال له أمر بنسعده أعطنا كفهلا بنفسك حتى تنظرناهم يوم الاثنين لسنا بحاجة إلى حبسك كانه يكون نخشى أن تهرب ف لا نستطيع أن نهبسك ولا تنأتنا بكفير فقلت له أعزك الله أنا رجل مغريب لست من اهل البلد ولا أعرف بهذا البلد أحد ولا يعرفني أحد من أهله من أين لمن ياكلني خاصة مع إظهار هذه المقالة لو كان أحد يعرفني لتبرعوا قالوا لا نعرفه مخابة أينا لهم أن غيرهم من الحبس لو كانوا يعرفون يتبرعوا مني ولا هربوا من كربي ولا أنشروا معرفتي قال عمر فنوكل بك من يكون منعك حتى يحضرك حتى يحضرك في ذلك تنصرف. يوم تنسلف أنسلف من شانك تفكر في أمرك فلعلك أن ترجع عن غيك فتتوب من فعلك فيصفه امير المؤمنين عن جرمك انصرف واصبح من شانك فقلت ذلك اليك اعزك الله فافعل ما رايت فاكل بمن يكون معي في منزلي وانصرفت قال عبد العزيز فلما كان يوم الاثنين صليت الغداه في مسجد الذي كان على باب منزلي فلما فرقت من الصلاة إذا بخليفة عمر بن مسعدة قد جاءوا معه خلق كثير من الفرسان والرجال فحملوني مكرما على دابة حتى صاروا بي على باب أمير المؤمنين فأوقفني حتى جاء عمر بن مسعدة فدخل فجلس في حجرته التي كان يجلس فيها ثم أذن لي بالدخول عليه فدخل فلما صرت بين يدي اجلسني ثم قال لي أنت مقيم على ما كنت عليه أو قد, رجعت عنه أو قد رجعت عنه فقلت بل مقيم على ما كنت وقد ازددت بتوفيق الله إياي بصيرة في أمري فقال لي عمرو أيها الرجل قد حملت, على نفس قد حملت نفسك على أمر عظيم وبلغت الغاية في مكروهها وتعرضت لما لا قوام لك به من مخالفه أمير المؤمنين طال الله بقاء وادعيت ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك ولا لأحد غيرك وليس وراءك بعد الحجه عليك الا السيف فانظر نفسك وبادر امرك قبل ان تقع المناظره وتظهر عليك الحجه فلا تنفعك الندامه ولا تقبل لك معذره ولا تقال لك عثره فقد رحمتك واشفقت عليك مما هو نازل بك وانا استقبل امير المؤمنين أطال الله بقاءه واساله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك ان اظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منه وآخذ لك الأمان منه أيده الله والجائزة وإن كانت لك ظلامة أزلتها عنه وإن كانت لك حاجة قضيتها لك فإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إن اقمت على ما أنت عليه ورجوت أن يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت بنفسك فيه فقلت له ما نجنت اعزك الله ولا رجعت ولا خرجت عن بلدي وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس رجاء أن يبلغني الله ما أؤمل من إقامة الحق فيه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل هكذا ذكر يقول يوم الاثنين صليت الغدات بمسجد الذي ألا باب منزلي كأنه كان كدست أجر منزلاً لما فارق من الصلاة واذا بخليفه عامر بن مسعده قد جاء ومعه خلق كثير من الفرسان عن الذي استخلفه والرجال فحملوني مكرما على دابه حتى صاروا بي الى باب امير المؤمنين فاوقفوني حتى جاء عامر بن مسعده فدخل في حجرته التي كان يجلس فيها كان له حجره او مكتب في بيت امير المؤمنين ثم اذن لي بالدخول فدخلت عليه وكأنه يريد ان ينصح في نظره ان ينصح وحتى يتراجع وحتى لا يتعرض للكاتب كما قلت لغيره فلما صرت بين يديه اجلسني ثم قال لي انت مقيم على ما كنت عليه او قد رجعت عنه يعني أنت إلى الآن تقول هذه المقالة، فقلت مقيم على ما كنت، وقد جئت بتوفيق الله إياي بصيرة في أملي. هكذا فقال لي أنور أيها الرجل، قد حملت نفسك على أمر عظيم، وبلغت الغاية بمكرؤها، كانه موقنا بأنه سيقتل. وتعرضت أهل لك لا لك به من مخالفة يعمل المؤمنين أغطى الله بقاءه وادعايت ما لا يثبت لك به حجة على مخالفك فانه يقول إن حجتهم أقوى من حجتك وأنهم سيغلبونك ولا على لا يثبت لك به حجة على مخالفك ولا لأحد غيرك وليس وراءك بعد الحجة عليك إلا السيف إذا أقام حجة عليك انظر لنفسك بعد الأمرك قبل أن تقع المناظرة وتظهر عليك حجة فلا تنبعك الندامه ارجع هكذا ينصحه ولا تقبل لك معذرة ولا تقال لك عثرة إذا عثرت رحمتك وأشفقت عليك مما هو نازل أنبك هذه نصيحة أمري بن مسعدة يقول وأنا أستقبل عمير المؤمنين أطال الله بقعه واساله الصفح عن جرمك وعظم ما كان منك ان اظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك الى تراجع الزمان اذهب اليه وأسأله يصفح عنك واخذ لك الامانه منه ايده الله والجائزه اعطيك ايضا جائزه ان كانت لك ظلامه ازلتها عنك وان كانت حاجة حاجه قضيتها لك يعني مساعدة على رجوعك وإنما جلفت رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة فأنه موكرا بأنه مغلوب إن أتمت على ما أنت عليه ورجعت أن يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت فيه نفسك أنت أوقعت نفسك بأمر عظيم فقلت له ما ندمت أعزك الله ولا رجعت عن ما أنا عليه ولا خرجت من بلدي غررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس رجع يعني انا لاريد المناظره حتى يظهر الحق رجع يبلغني الله ما اعمل من اقامه الحق وما توفيقي الا بالله عز وجل عليه توكلت وهو على حسبي نعم الوكيل قال محمد بن حسن سمعت أبا عبد الله يقول قال لي أبي جاء عبد العزيز إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في الحبس فقال إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقتي فاذكرني فبعث إليه أبو عبد الله أنا قد وقعت وأخاف أن أذكرك فأشيط بدمك فيكون قتلك, فيكون قتلك على يدي فاقتل انا احب اليه فانصر بسلام هكذا يقول قال محمد بن الحسن سمعت ابا عبد الله يقول قال لي أبي جاء عبد العزيز الى ابي عبد الله احمد بن حنبل رضي الله عنه بالحبس فقال إن هذا الامر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقته أذكرني فبعث إلي أبو عبد الله أنا قد وقعت وأخاف أن أذكرك فأشيط بدمك فيكون قتلك على يدي فأقتل أنا أحب إلي فانصار بسلام نعم. قال عبد العزيز فقام عمر المسعدة على رجليه وقال قد حرسته كلامك جهدي وأنت حريص مجتهد في سفك دمك وقتل نفسك وقلت له معونة الله أعظم والله عز وجل ألطه من, من أن يسلمني ويكلني إلى نفسي وعدل أمير المؤمنين طال الله بقاءه أوسع وعدل أمير المؤمنين طال الله بقاءه أوسع من أن يقصر عني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هكذا يقول قام عمرو بن مسعد على رجله قال حلث في كلامك جهدي وأنت حلث مجتهد في سفك دمك أن تتسبب أهل في قتل نفسك فقلت له معين عونة الله أعضر الله أزوجل ألطر أمن أن يسلمني ويكلني إلى نفسي عدل أمير المؤمنين أقل الله بقاءه أوسع من أن يكسر عني يفت وأنا أكل لا حلول قوة إلا بالله قال عبد العزيز وأمر بي فأخشت إلى الدهليز الأول ومعي جماعة موكلون بي وكان قد تقدم إلى سائر بني هاشم إلى الى سائر بني هاشم ممن يحضر مجلس امير المؤمنين اطال الله بقاءه ان يركبوا وجهه ووجه ووجهه الى الفقهاء والقضاء والموافقين لهم على مذهبهم وسائر المتكلمين والمناظرين ان يحضروا دار امير المؤمنين فأمر فامر القواد والامراء ان يركبوا في السلاح كل أن يركبوا في السلاح كل ذلك ليرهبون بهم ومنع ومنع الناس من الانصراف إلى الي الى ان ينقضي المجلس فلما اجتمع الناس وتأهبوا ولم يتخلف منهم احد ممن يعرفون بالكلام والجدال اذن لي في الدخول فلم ازل ان انقل من دهليز الى دهليز حتى صرت الى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن فلما راني امر بي وادخلت الى حجرتي ودخل معي فقال لي ان احتجت الى ان تجدد طهرا فافعل فقلت لا حاجه لي بذلك فقال صلي ركعتين قبل دخولك فصليت اربع ركعات ودعوت الله وتضرعت اليه فلما فرغت امر من كان بحجرته فخرج من الحجره ثم تقدم إليه فقال لي وهو يسارني يا هذا ان امير المؤمنين بشر مثلك رجل من ولد ادم وكذلك كل من يضاء ناظرك بحضرته فهو بشر مثلك فلا تهيبهم واجمع فهمك وعقلك لمناظرتهم وإياك والجزع واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت, إن ظهرت حجتك عليهم إن وانقطع كلامهم عنك واذللتهم وغلبتهم ولم يقدروا على ضر ولا مكروه وسار أمير المؤمنين طال الله بقاء وسائر الأولياء والرعية معك عليهم وإن, ظهر وإن ظهرت حجتهم عليك أذلوك وقتلوك وأشهروك وجعلوك للخلق عبره فاجمع همتك ومعرفتك ولا تدع شيئا ممن تحسنه وتحتاج إليه أن تتكلم به خوفا من أمير المؤمنين أو من أحد غيره وتوكل على الله واستخر وقام وقم فادخل فقلت له جزاك الله خيرا فقد أديت النصيحة وسكنت, وسكنت, وسكنت الروعة وانست الوحشة وخرج وخرجت معه الى باب الصحن هكذا يقول فاؤمن ربي فاخرجت الى الدهنيز الاول وما اجمعكم وكالوا نبي يعني حتى لا اهرب مثلا وكان قد تقدم الى سائر بني هاشم اقارب الخليفه ممن يحبر مجلس عامر الممني اطال الله بكاه يركب وجه أيضا إلى الفقهاء وإلى القضاة والموافقين لهم على مذهبهم الذي وقل بها القرآن وسائر المتكلمين والمناظرين أن يهضر دار أمير المؤمنين فأمر الكبوة والأمر أن يركبوا في السلاح كل ذلك ليرهبوني بهم فأنت أخاف ومنع الناس من الانصراف إلى أي قضية المجلس فلم يتمع الناس وتأهبوا ولم يتكلم احد منهم من يعرفون بالكلام الجدا أذن عليه الدخول فلم أزل أم قال من ذهليز إلى دهليز حتى صرف إلى جائل الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن فلم رأني أمر به صرف إلى حجرته أدخل مع ذلك الحاجب فقال إن احتجت إلى أن تجد الطهران أنت تتوظف هفعل قلت لا هاجبت بذلك فقال صلي ركعتين قبل دخولك فعنه يقول إنك ستقتل فصليت أربع ركعات ودعوت الله وتضررت إليه فلما فرضته أمر من كان بحجرته فخرج من الحجرة لما تقدم إلي وقال لي وهو يسارني إن أمر المؤمنين بشر مهلك فأنا هذا الحاجب أمن من يحب الخير بشر مهلك عن بني آدم كذلك كل من يناظرك أي بهضرتك بهضرتك فهم بشر مهلك فلا تتهيبهم أجمع فهمك وعقلك لمناظرتهم إياك هو الجزاء اعلم علما يقينا أنك إن ظهرتها وظهرت فجتك عليهم انكسروا وانقطع كلامهم عنك وأذللتهم وغلبتهم هذا صحيح ولم يقدروا على ضر ولا مكروه وصار أمير المؤمنين أعطاء الله بقاء سائر الأولياء الرعي معك عليهم وإن ظهرت فجتهم عليك أذلوك وقتلوك وأشهروك وجعلوك للخلق عبرة اجمع همتك ومعرفتك ولا تدع شيئا مما تحسنه وتتاج إليه أن تتكلم به من أمير المؤمنين فأترك شيئا من الحجج التي تحتاج بها أو من أحد غيره توكل على الله واستخر الله وقمها دخل يقولها قلت جزاك الله خيرا فقد أديت النصيحة وسكنت الروعه وآنت الوحشة وخرج وخرج معه إلى باب الصحن صريحة السنة استمر. أقرأ صريحة السنة لا لا قال عبد العزيز فشال الستر وأخذ الرجال بيدي وعضي وجعل أقوام يتعادون بي وأيديهم في ظهري وعلى عنقي فجعلت أسمع أمير المؤمنين وهو يقول خلوا عنه, خلوا عنه وكثر الضجيج من الحجاب والاولياء بمثل ذلك وقل لي عني وقد, كان وقد كاد عقلي أن يتغير من شدة الجزع وعظيم ما رأيت من ذلك الصحن من السلاح والرجال وقد انبسط الشمس عليهم وملأ الصحن صفوفا وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين وما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها فلما صرت على باب الإيمان وقفت هناك فسمعته يقول قربوه قربوه فلما دخلت من باب الإيمان وقعت عيني عليه وقبل ذلك لما أتبينه لما كان على باب الإيمان من الحجاب والقوات فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقال أدن, فقال أدن مني فدنوت منه ثم قال أدن مني زاده تكرارا وأنا أدن منه خطوة خطوة حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون ويسمع كلامهم والحاجب معي يقدمني فلما انتهيت إلى الموضع قال لي المأمون اجلس فجلست هكذا إشارة الستر يعني عزالة الذي كان على الباب وأخذ الرجال بيدي وأبودي وجعل أكوأ من إذا تعادوا في وأيديهم بظهري وعلى عنقي كأنهم يقولون هذا أخاطر بنفسه فجلست اسمع أمير المؤمنين وهو يقول خلوا عنه خلوا عنه وكثر الضجاج من الحجاب والعولية من ذلك فقل لي عني وقد تادعك لأن يتغير من شدة الجزاء كأن هناك أقوام معهم أسلحة نحو ذلك وعظم ما رأيت من ذلك الصحن. من السلاح والرجال انبسطت الشمس عليهم بعد طلوع الشمس ملأ الصحن صفوفا وكنت قليل الخبره بدار امير المؤمنين ما رايتها قبل ذلك ولا دخلتها فلما صرت على باب الايوان الذي هو محل وقفت هناك فسمعته يقول كربوه وكربوه فلما دخلت من باب الإيمان الإيمان وقع عيني قاس عيني عليه قبل ذلك لم أتبينه لما كان على باب الإيمان الإيمان من الحجاب والقوة فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقال جنني. يقول فدنات من هذا المكان أدر مني زادة وتكرارة وأنا أدر خطوة خطوة حتى صرت في الموضع الذي يجلس به المناظرون ويسمعوا كلامهم والحاجب معي يقدمني فلما انتهيت إلى الموضع قال لي المعمون أجلس فجلست قال عبد العزيز فسمعت رجلا من, جلس من جلسائه يقول وقد دخلت من الإيمان يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه لا والله ما رأيت خلق, خلق الله قد أقبح وجها منه فسمعته يقول هذا وفهمت كلامه كله ورأيت شخصه على ما بي من الروعة والجزع والخوف وجعل, وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد وانتفض فأحب أن يؤنسني وأن يسكن عني ما قد لحقني وأن ينشطني فجعل يكثر كلام جلسائه ويكلم خليفته عمر بن مسعده ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج أن يتكلم بها يريد بذلك كله إناسي وجعل يطيل النظر إلى الإيمان ويدير طرفه فيه ووقع فوقعت عينه على موضع من نقش الجص قد انتفق فقال يا عمر أما ترى هذا الذي قد انتفق من هذا النقش وسيقع فبادره في يومنا هذا فقال عمرو قطع الله يد صانعه فانه قد استحق العقوبه على عمله هذا هكذا يقول سمعت رجلا من جلسائه يقول قد دخل من الاهوال كان عبد العزيز ليس من الذين وفى الله صباحا وجه قال يكفيك من كلامي هذا قمح وجهه عن أنه جميم الخلق لا والله ما رأيت خالق الله قط أكبح وجها منه فسمعت هذا يقوله فأعملت كلامه كله ورأيت شخصه ذلك الذي قال هذه المقالة على ما بي من الضوء والجزء والخوف وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد يقول الخليفه وانا ارتعين احب ان يؤنسني وأيسكن يسكن عني ما لهكني وان ينشطني وجعل يكسر كلام جلساءه ويكلم خليفه عمرو بن مسعده ويتكلم به اشياء كثيره ما لا يحتاج يتكلم بها يريد تعنيسي وجعل ينظر أن يطيع النظر الى الجوار ويجر طرفه فيه وقعت تعينه على موضع من نقش الجص اقدم تافه قال يا عمر ما هذا أترى هذا الذي قد انسفخ من هذا النقش وسيكع فبادره في من هذا قال عمر قطع الله يد صانعه كاد سحق العقوبه على عمله هذا كل هذا يريد ثانسه قال عبد العزيز ثم اقبل ثم اقبل علي المامون فقال لي الاسم فقلت عبد العزيز فقال لي ابن من فقلت ابن يحيى قال ابن من قلت ابن ميمون الكناني قال وأنت من كنانه قلت نعم يا امير المؤمنين فتركني ولم يكلمني هنيه ثم اقبل علي فقال من اين الرجل قلت من الحجاز قال ومن اي الحجاز قلت من مكه قال ومن تعرف من اهلها قلت يا امير المؤمنين كل من بها من اهلها اعرفه الا رجلا ضوا اليها وجاور بها من الغرباء فإني لا أعرفه قال فهل تعرف فلانا؟, هل تعرف فلانا حتى عد جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حق معرفتهم فجعلت أقول نعم أعرفه وسألني عن أولادهم وانسابهم فأخبره من غير حاجة به إلى شيء من ذلك ولا مما تقدم من مسألتي وإنما يريد به إيناسي وبصطي للكلام وتسكين روعة وجزعي فقوى, فقوى بها ظهري واشتد بها قلبي واجتمع بها فهمي وعلى بها جدي وانشرح بها صدري وانطلق بها لساني ورجوت بها النصر على عدوي لهكذا أقبل علي المأمون ما الاسم قلت عند العزيز ابن من قلت ابن يهجى ابن من قلت ابن ميمون الكناري. يعرف كبيله كنانا وكانوا يرجعون إلى عدنان قالوا أنت من كنانا قلت نعم يا أمير المؤمنين تركني ولم يكلمني هنا يا. ثم أقبل علي وقال من أين الرجل قلت من الحجاز من أي الحجاز قلت من مكة من تعرف من أهلها قلت كل من بها من أهلها أعرفه إلا رجلا ضوى إليها يعني جاء وجاء وراء ولم يكن من أهلها من الغربة هل تعرفوا فلانا هل تعرفوا فلانا عد رجال من بنيهاتهم كلهم أعرفهم حق المعرفة قلت اقول نعم أعرفه سألني عن اولادهم وانسابهم فاخبرهم باي حاجة به الى شيء من ذلك ولا مما تقدم من مسالتي وانما يريد اناسي وبسطي الكلام وتسكيني روعتي وجزعي فقوي بها ظهري واشتد بها قلبي واجتمع بها فهمي وعلى بها جدي وانشرح بها صدري وانطلق بها لساني ورجعت بها النصر على عدوه قال عبد العزيز فأقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز إنه اتصل بي ما كان منك في قيامك في المسجد الجامع وقولك في القرآن وقولك إن القرآن كلام الله غير مخلوق وبحضره الخلق على رؤوس الأشهاد ومسالتك بعد ذلك الجمع بينك وبين مناظريك على هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسي والاستماع منك ومنهم وقد جمعتك والمخالفين لك لتتناظروا بين يديك واكون أنا الحكم فيما بينكم فإن تكن لك الحجة والحق معك تبعناك وإن تكن لهم الحجة عليك والحق معهم عاقبناك ثم اقبل المأمون على بشر الميسي فقال يا بشر قم إلى عبد العزيز فناظره وأنصفه هكذا أقبل علي المعمون يا عبد العزيز اتصل بما كان منك من قيامك بالمسجد الجامع وقولك أنك قرأنا كلام الله غير مخلوق بحضره الخلق على رؤوس الأشهاد ومسألك بعد ذلك الجامعة بعد ذلك الجامعة بينك وبين مناظرك على هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسي والاستماع منك ومنهم جماعتك والمخالفين لك اللي بين يدي واكون عن الحكام فيما بينكم اكون عن الذي يحكم لمن انتصر إن تكون لك الحجة والحق معهم معك سمعناك وإن تكون لهم الحجة عليك والحق معهم قهاك يعني يؤنسه أقبل المأمون على بشر المرسي فقال يا بشر قم إلى عبد العزيز فناظره قال عبد العزيز فوثب إلي بشر من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب إلى فريسته فجاء فانحط عليه ووضع فخذه الأيسر على فخذ الأيمن فكاد أن يحطمها واعتمد علي بقوته كلها فقلت له مهلا فان امير المؤمنين اطال الله بقاءه لم يامرك بقتلي ولا بظلمي وانما امرك بمناظرتي وانصافي فصاحبه به المامون تنح عنه وكرر ذلك عليه حتى بعده عني مني هذا اول ما فعله ابن الريشي على علم ما يستحقه طلب من وضعه كالاسد الى فريسته انحط علي وضع فاخذه ايسر على فخذي تحامل عليه كاد ان يهتمها اعتمد علي بقوتي كلها قلت له ما احلاه امير المؤمنين اطاع الله بقاه لم يامرك بقتلي ولا بظلمي امرك بمناظرتي وانصافي فصاح به المعمون تنحى عنه وكرر عليها تباعده عني نعم قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز ناظره على ما تريد واحتج عليه ويحتج عليه وسله ويسألك وتناصف في كلامكما في كلامكما وتحفظ ألفاظكما فإنني مستمع إليكما ومتحفظ ألفاظكما هكذا أذن له في المناورة ناظره على ما تريد احتج عليه يدري بالحجة وهو يدري بالحجة اساله وهو يسألك اهتنافص هذا الكلام لا يكون لك شيء من النزاع ولا من الشتاء الشتائم ولا غير ذلك انما اذكر الحجه وتحفظ الفاظكم يعني احفظ الالفاظ التي تتلفظان بها اني مستمع اليكما أنا أستمع لكلامك كلام متحدث نعم. قال عبد العزيز فقلت السمع والطاعة يا امير المؤمنين ولكني أقول شيئا فإن رأى أمير المؤمنين ابقاه الله أن ياذن لي في ذلك فعل فقال قل ما تريد فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إني رجل عربي وفي كلامي دقة ولم يسمع امير المؤمنين طال الله بقائه من كلامي شيئا قبل هذا الوقت فجليل كلامي في سمع امير المؤمنين دقيق وبشر يا امير المؤمنين كثير سماع امير المؤمنين دقيق كلامي فصار في سمع امير المؤمنين جليلا فان راى امير المؤمنين اطال الله بقاءه ان يأذن لي فاقدم شيئا من كلامي في هذا المجلس ليقيس على ما يدق بعده من كلامي على ما تقدم ويعرف مذهبي في كلامي ثم يجمعني ومن أحب لمناظرتي بعد هذا في أي وقت شاء. قال المأمون أنا مشغول عن هذا بما يلزمني من أمر المسلمين وإنما جمعتك ومخالفيك لما أظهرت من مخالفتك إياهم ودمك لمذهبهم وادعائك الرد عليهم ومسألتك الجمع الجمع بينك وبينهم ولست أجمعك وإياهم بعد هذا المجلس. إلا عن مناظرة تجري بينك وبينهم فتحتاجون إلى عودة لاستمامي ما بقي عليكما من المناظرة فاجمعكما لذلك هكذا ابتدأ أن قال إني أقول شيئا إرأى عمير من يأفكاه الله أيذنني في ذلك وكل ما تريد يقول إني رجل عربي في كلامي جكة لم يستمع أمير المؤمنين أطرى الله وذكأه من كلامي شيئا قبل هذا الوقت يقولوا أني غريب ما سمعني ولا رعاني قبل هذه الليل جليل كلامي في أمير المؤمنين دقيق في سمعه يعني وإن تكلمت كلامك قويا فإنه دقيق لأنه ما عرفني قبل هذه الجلسة أما بشر فإنك أنه كثير الكلام كثير سماع كلامه فسماع كلام المؤمنين دقيقة كلامه يعني يجعل كلامه الدقيقة كثيرة وكلامه الكثير دقيقة فصار في السمع أمير المؤمنين جليلا ارأى أفضل الله بكاؤها اي أذن لي واقدم شيئا من في بهذا المجلس يعني يتكلم بكلام وصيحه أي ليكيس ما ما بعده من كلامي على ما تقدم فيعلم هم أذهبي كلامي ثم يجمعني ومن أحب لمناظرته بعد هذا يعني كأنه يقول أني أريد أن أذري بشيء من علمي وأن ألكر شيئا من محفوظاتي وأن ألكر شيئا ما وصلت إليه درجتي ورتبتي ولكن المعمون يقول إني مشغول بما يلزمني من أمر المؤمنين لا تأتي بشيء جمعتك ومخالفك لما أظهرت من مخالفتك إياهم وذنبك لمذهبهم والدعائك الرد عليهم هذا الذي عيي له وإنما جمعتك ومخالفك لما أظهرت من مخالفتك إياهم وادعائك الرد عليهم واسالك ان جمع بينك وبينهم ولست اجمعك واياهم بعد هذا المجلس اللي عن مناظره تجري بينك وبينهم تحتاجون الى عوده الاستهمام ما بقي عليكم من المناظره فانه يقول انا مشغول بأمر, الم... بامر المسلمين ليس لك الا هذا المجلس قررت نفسي في هذا المجلس يوم الاثنين اريد بذلك ان تتم المناظره أما أن تشغل الكلام بشأن أتذكر به معلوماتك فإني أعتذر قال عبد العزيز فقلت في نفسي هذا الذي سألت الله عز وجل أن يبلغنيه وعاهدته لأن بلغنيه لأقومن بحقه ولا أذبن عن دينه ما يلهمني بتوفيقه صابرا محتسبا وإن عرضت, وإن عرضت على السيف والقتل حتى اذا بلغني الله ما املته واعطاني ما سالته وايدني بالمعونه وكفاني المؤونه وعطف قلوب عباده علي وصرف عني ما كنت احاذا من سوء بادره تكون قبل قيامي بحق الله تعالى أأنقض عهده واخلف وعده واكفر نعمه فيسخط علي ويخذلني ويثيرني الى نفسي والله والله لا فعلت ولو تلف نفسي هكذا أقول قلت في نفسي هذا الذي سأت الله يبلغني أهد الله إل ان بلغني هذا المجلس إذا إل أقومن بحقه وأذبن عن دينه بما يلهمني بتوهيك صابرا محتسبا وإن عولت على السيف والقتل حتى إذا بلغني الله ما عملته وأعطاني ما سألته وايدني بالمعونه وكفاني المعونه وعطف قلوب عباده علي وصرف عني ما كنت احاذر من سوء عباده تكون قبل قيامي بحق الله تعالى انقذ عهده واخلف وعده واكفر نعمه سيسقط علي ويخذلني وياكلني الى نفسي والله ما فعلته ولو تلفت نفسي هكذا يقول انني تمنيت وهذا المجلس حتى أظهر الحق وأسأل ربي أن يعطيني أو يبلغني النصر والتأييد ولو تلفت نفسي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين إني لما أتهيأ بالمناظرة ولما أعجز عنها وانما احببت ان اقدم في هذا المجلس شيئا من كلامي ليقف من بحضره امير المؤمنين اطال الله بقاءه ومن في مجلسه على معنى كلامي ودقته فلا يخفى عليهم بعض ما يجري بيننا قال فقال امير المؤمنين المامون لبشر ناظر صاحبك على ما تريد هكذا يقول يا امير المؤمنين لم اتهيب المناظره ولم اعجز عنها أحببت أن أقدم هذا الكلام ليأكلهم بهضرة أمير المؤمنين وفي مجلسه على معنى كلامي وعلى دقته لا يخلع عليهم بعض ما يجري بيننا هذا الذي أريده فأذن وكان ناظره قال <تصفيق> عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن رأيت أن تأذى لي أن أتكلم بشيء قد شغل قلبي قبل مناظرة لبشر فقال لي تكلم بما شئت فقد أنمت لك فقلت أسألك بالله يا أمير المؤمنين من بلغك أنه كان أجمل ولد آدم صلى الله عليه وسلم فأطرق مليئا ثم رفع رأسه فقال يوسف عليه السلام فقلت صدقت يا أمير المؤمنين فوالله ما أعطي يوسف على حسن وجه بعرتين ولقد سجن وضيق عليه من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله عز وجل بتصديقه وبيان قوله وبعد إقرار امرأة العزيز إنما هي راويته عن نفسه فاستعصم فحبث بعد ذلك كله لحسن وجهه قال الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنه حتى حين فدل بقوله عز وجل أنه سجن بغير ذنب لعله حسن, حسن وجهه وليغيبه عنها وعن غيرها فطال في السجن حبسه حتى إذا عبر الرؤيا وقف الملك على علمه ومعرفته اشتاق إليه ورغب في صحبته فقال عز وجل فقال عز وجل وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي فقال هذا القول من الملك عندما وقف عليه من علم يوسف ومعرفته قبل أن, يس أن يسمع كلامه فلما دخل عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صيّره على خاف خزائن الأرض وفوض إليه الأمور كلها وتبرى منها وصار كأنه من تحت يده فكان هذا الذي بلغه يوسف عليه السلام بكلامه وعلمه لا بجماله قال عز وجل فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أميم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ولم يقل أني حسن جميل قال الله عز وجل وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي إن وجهي أقبح مما هو وإني أحسن من الفهم والعلم وإني أحسن من الفهم والعلم أكثر مما أحسن هكذا أسألك يا أمير المؤمنين امن براءه كانه اجمل بني ادم فاترك مليا سكن فقال يوسف عليه السلام صدقت يا امير المؤمنين والله ما اطيع يوسف على حسن وجهه بارتين سجن وضيك من اجل حسن وجهه بعد اوقف أوقفها على براءته بالشاهد الذي انطقه الله في قصه يوسف أنطقه بتصديق إغبيان قوله وبعد يكرار لامرأة العزيز انها هي التي راودت عن نفسه بالتعصم حبس بعد ذلك كله لحسن وجهه قال تعالى هم بدأ لهم بعدما راوا العيات اليسكنناها التحين أدل بقوله أنه سجن بغير ذنب لعله حسن وجهه يغيبه عنه وعن غيرها طال في السجن هبسه لابد في السجن سيبضى سنين لما عبر الرؤيا وقف الملك على علمه ومعرفته اشتاق إليه ورغب في صحبته وقال توني بي أستخدث من نفسي كان هذا القول من الملك عندما وقف عليه من علمه أسوه معرفته قبل أن يسمع كلامه لما دخل عليه وسمع كلامه وسمع عبارته صيره على خلف ان يا قال آه إني, قالت اني على خزائن الارض وهو ضالع امورها كلها وتبرع منها وصار كان من تحت يده آه هذا آه بلغه يوسف بكلامه وجماله بكلامه وعلمه لا بجماله فلما قال إن كلمه وقال انك لامر دين مكين كامل قال جني على خزائن اضني حفيظ العلم لم يكن ان حسن جميل قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف ليتبوا منها حيث يشاء يقول والله يا امير المؤمنين ما ابالي ان وجهي اكبح مما هو واني احسن من الفهم والعلم اكثر مما احسن ما ابالي ليس المدح بجمال الوجه ولا بقمح الوجه قال عبد العزيز فقال لي المأمون وأي شيء أردت بهذا القول وما الذي دعاك إلى ذكر هذا فقلت سمعت بعض منها هنا يقول لأمير المؤمنين يكفيك من سلامه قبح وجهي وما يضرني قبح وجهي مع ما رزقني الله عز وجل من فهم كتابه والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه ثم قلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاه فقد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاق الجص وتذكره وسمعت عمرا يعيب ذلك ويدعو إلى صانعه ولا يعيب الجص ولا يدعو عليه فقال المامون العيب لا يقع على الشيء المصنوع وإنما العيب على الصانع قال فقال قلت صدقت يا أمير المؤمنين ولكن هذا يعيب ربي لما خلقني قبيحا فازداد تبسما حتى ظهر ثنيا هكذا ايضا يقول هذا الذي قب... يقول إنه قبيح الوجه لا يعيبني أنا ولكنه يعيب الله يقول لما ذكر الكلام الأول أي شيء رأت بها رقول ما الذي دعاك إلى ذكري حسن الوجه يقول سميت بعض من هؤلاء يقول يكفيك من كلامه يقومه وجهه ما يضرني يقومه وجهي مع مرضك له من كتابه وعلم بسنته الشرف أن يكونوا بالعلم تبسم المعمون حتى وضع عيده وعلى فهمه قلت بعد ذلك يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك قد رأيتك تنظر إلى هذا الناقش وانتباق الجسد وتذكره سمعت امرا يعيب ذلك ويعيب إلى على صانعه ولا يعيب الجسد ولا يدعو عليه قال المعمون العيب لا يكاو على الشيء المسموع وإنما يكاو على الصانع قلت صدقت يا امير المؤمنين هذا يعيب ربي الذي خلقني على هذا يعيب ربي لما خلقني كبيها وكذلك عمر بن مسعدة يعيب الصانع فمن عاب الصانع به العيب ويقع على الصانع قال عبد العزيز قال عبد العزيز فأقبل علي المامون وقال يا عبد العزيز ناظر صاحبك فقد طال المجلس بغير المناظره فقلت, فقلت أمير المؤمنين أطال الله بقاك كل متناظرين على غير أصل يكون بينهما يرجعان إليه إذا اختلف في شيء من الفروع فهما كالسائر على غير الطريق ولا يعرف الحجة فيتبعها ويسلكها وهو لا يعرف الموضع الذي يريد فيقصده ولا يدري من أين جاء فيرجع يطلب الطريق فهو على ضلال أبدا ولكننا نؤصل بيننا اصلا فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه هكذا يقول أقبل قال ناظر صاحبك قال المجلس اعطي غير مناظرة اعطي قلته كل من تنظر على غير أصل أن نريد أصل نرجع إليه على أصل بينما يرجعني إليه لأختلف شيء من الفروع فهما كالسائل على غير الطريق المسافر الذي أخطأ الطريق لا يعرف الحجة فيتبعها ويسلكها ولا يعرف الموضع الذي يريده ويقصده ولا يدري من أين جاء فيه فيطلب الطريق فهو على ضلال أبدا إنه أصل أصلا بيننا إذا اختلفنا شيء من الفروع رجدناه إلى الأصل فريد يكون الأصل هو القرآن فإن وجدناه فيه والا رمينا به ولم اليه نعم قال عبد العزيز فقال لي المامون نعم ما, قل نعم ما قل فاذكر الأصل الذي تريد أن يكون بينكما ويذكر أيضا هو مثله حتى تتفقى على الأصل فتوصله بينكما قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك أو أصل بيني وبينه ما أمرنا الله به واختاره لنا وأدبنا به وعلمنا ودلنا عليه عند التنازع والاختلاف ولم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا هكذا <تصفيق> قال يقول أنك تذكر الأصل الذي ترجع يكون بينكما ويذكره هو مثله حتى تتبك على الأصل والتوسله بينكما تجعل أثنى ترجعا اليه قلت يا أمير المؤمنية الله بكاك أو أصل, أو أصل بيني وبينه وأصل ما بيني وبينه ما أمر الله تعالى به اختاره لنا وعذبنا به وعلمنا وذال عليه عند السعر الاختلاف ولم يكننا إلى أنفسنا وإلى اختيارنا هذا هو العصر نعم. فقال المامون وذلك موجود عن الله عز وجل قلت نعم يا أمير المؤمنين قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا تعليم الله عز وجل وتأجيبه واختياره لعباده المؤمنين وهو خير وأحسن ما أصل أصله المتنازعون بينهم وقد تنازعت أنا وبشر يا أمير المؤمنين فنحن موصل بيننا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرنا فإن اختلفنا في شيء من الفروع رجدناه إلى كتاب الله عز وجل فإن وجدناه فيه وإلا رجدناه إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن وجدناها فيها وإلا ضربنا به الحائط ولم نلتفت إليه هكذا لما قال المأمور موجود عن الله هل هذا الأصل موجود عن ربنا قلت نعم قال الله تعالى اذ هذه الايه من سوره النساء فان تنازلتم في شيء ارجوه الى الله والرسول ارجوه الى كتاب الله وعلى سنه نبيه ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا هذا تعلم من الله عز وجل وتأذيبه واختياره لعباده المؤمنين وهو خير وأحسن ما أصلهم وتنازعون بينهم وقد تنازعت انا وبشر فنحن نؤصل بيننا كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرنا إن اختلفنا في شيء من الفروع ردناه إلى كتاب الله عز وجل فإن وجدنا فيه وإلا ردناه إلى سنة النبي فإن وجدنا فيه وإلا ضربنا به الحائط ولم نلتفت إليه أنا... فقال بشر وأين أمرنا الله أن نرد ما اختلفنا فيه الى كتاب الله وإلى سنة نبي صلى الله عليه وسلم قلت كانك لم تسمع ما جرى وما ابتدات به قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا قال بشر فانما امر الله ان يرد اليه ان يرد اليه والى الرسول ولم يامرنا ان نرده الى كتابه العزيز والى سنه نبيه عليه السلام هكذا. هذا اعتدأ به بشر المريسي يقول أين أمرنا الله أن أرد نقتل به إلى كتاب له وإلى سنة رب زب هذه الآية كأن كنم تسمع ما جرأنا بيننا كرأ هذه الآية أرطيع الله وأرطيع الرسول وأولي منكم فإن تنزلتم بشيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم لأخذ ذلك غير ملاحسن وتأويله الآية الظاهرة ردوه إلى الله والرسول أنكر بشر وقال أمر الله أن يرد إليه وإلى الرسول أن أرده إلى الله يا الله أخبرنا يا رسول الله أخبرنا يقول لم يعمرنا أن نرده إلى كتابه الأزيد وإلى آية سنة النبي. ما كان ردوه إلى القرآن والسنة هذه حيدة نعم قال عبد, العزيز قال عبد العزيز هذا مما لا خلاف فيه بين المؤمنين واهل العلم ان رددناه الى الله فهو الى كتاب الله وان رددناه الى رسوله بعد وفاته رددناه الى سنته وانما يشك في هذا الملحدون وقد روي هذا بهذا اللفظ عن ابن عباس وعن جماعة من الأئمة الذين أخذ العلم عنهم رحمة, رحمة الله عليهم قال قال عبد العزيز فقال لي المأمون فافعلا وأصلا بينكما يا عبد العزيز اصلا واتفقا عليه وأنا الشاهد بينكما إن شاء الله تعالى هكذا لما أنه أنكر رد إلى كتاب والسنه رد عليه هذا الرد يكون الرد إلى كتاب السنة لا خلاف فيه بين المؤمنين وبين أهل العلم إن رجلناه إلى الله كيف هل نرفع وصوتنا إلى الله إنما هو إلى القرآن إلى كتاب الله أردناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل نخاطبه وميت يا رسول الله أخبرنا الرد إلى بعد وفاته إلى سنة لا يشك بهذا إلا المهدون فكأنك أنت أيها, الم... أيها المرئيسي من الملحدين الرؤية هذا له تفسير رده إلى الله والرسول عن ابن عباس وابن عباس هو جدك يا امير المؤمنين وعن جماعة من الائمه الذين أخذ... اخذ العلم أخذ الله العلم عنه أخذ العلم عنه رحمة الله عليهم هو أفك المأمون افعلها. أقسم بينكما اقسم اتفقا عليه وانا الشاهد بينكما قال عبد العزيز فقلت يا امير المؤمنين انه من الحد في كتاب الله عز وجل من في كتاب الله عز وجل جاحدا او زائدا لم يناظر بالتاويل ولا بالتفسير ولا بالحديث فقال المامون وباي شيء تناظره قلت بنص التنزيل كما قال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أرسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلوى عليهم الذي أوحينا إليك وهم يقرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وقال حين ادعت اليهود تحرم أشياء لم تحرم عليهم قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن أتلو القرآن فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه فإنما أمر الله نبيه بالتلاوه ولم يأمره بالتأويل وإنما يكون التأويل لمن أقر بالتنزيل وأما من ألحد في التنزيل فكيف يناظر بتأويله فقال لي المأمون ويخالفك بالتنزيل قلت نعم ليخالفني أو يدع أو يدع قوله ومذهبه ويوافقني هكذا لما اعترف أنه لا بد أن يكون بالكتاب والسنة عند ذلك خاف أنه يؤول الآيات ويحرفها أبي أي شيء نظره يا عبد العزيز قلت بنفس التنزيل. يعني القران ارتدلنا بهذه الايه في سوره الرازق كذلك ارسلناك بامه قد خلص من قبلها امهم لتتلو عليه تتلو يعني شكر عليهم الذي يرحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي عليه توكلت واليه متى هكذا لتتلو ما قارئت اول وكذلك الايه الاخرى في سورة الانعام قل تعالوا اتلو ما قالوا اول اتلو عليكم اتلو ما حرم ربكم عليكم كذلك لما دعت اليه تحريم أشياء قلت اتوا بالتولاه فاتلوها لم يقل فتاولوها وقال تعالى للنبي وان اتلوها القران لم يقل انا اتاول امر الله بالتلاوه امر الله نبيه بالتلاوه الا بالتاويل الذي هو تحريف انما التاويل لمن اثر بالتنزيل وامن من الهدى في التنزيل فكايف يناظره في قال المامون يخالفك بالتنزيل قلت نعم يخالفني او اريد اقول يا ذاك يوافقني شوي قال عبد العزيز ثم قلت على بشر فقلت يا بشق ما حجتك ان القران مخلوق وانظر الى احد سهم في كنانتك فرمني به ولا تحتاج الى معاودتني بغيره فقال تقول القران شيء ام غير شيء فان قلت انه شيء اقررت انه مخلوق اذ كانت الاشياء مخلوقه لنص التنزيل وإن قلت إنه ليس بشيء فقد تفرت لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه وإن حجة الله ليس بشيء. هذه أول حجة بها هذا المخالف المردعي. يا بشر ما حجتك كان القرآن مخلوق انظر يا يسأله بشر يسأله عبد العزيز يا بشر ما حجتك. انظر إلى أحد سهم في كنانتك أقوى حجة عندك وارميني به ولا تحتاج إلى معارضتي يعني بغيره هل أقوى شيء عندك تحتاج به هذه بهذه الآية هل القرآن شيء أم غير شيء إن قلت إنه شيء أكبرت بأنه مخلوق أن يريد قول الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء التانت الأشياء كلها مخلوقه منص القران منص التنزيل إن قلت إنه ليس بشيء فقد تفرت لأنك تجعم أن حجة الله على خلقه أنه حجة الله على خلقه وأن حجته ليست بشيء قل أعلنا en dat je vrouw